وَلْيَوْمِ الْمَوْرُودِ وَشَاهِذٍ وَمَشْهُورٍ <تصفيق>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 Ah, uh -huh. ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور إِنَّ اللَّهَ بِكَ لَشَدِيدٌ إنه الاتاك حديث الجنود هل اتاك حديث الجنود في العون وثنود بل للذين كفروا في تكذيب والله من 119. بل هو قرآن مجيد في لوح محصور